وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار هذا هو اللقاء الواحد والأربعون في مادة النحو هذه المادة هي مادة في الحقيقة بل العلوم الآلة كلها هي مادة سهلة تحتاج إلى أن يكون الإنسان ضابطا وحافظا للموتون وللحقائق والأضاء وأيضا يفهم الأمثلة والنحو كما قلت لكم سابقا منه في البداية التأصير والتأسيس التأصير والتأسيس ثم يبقى بعد ذلك الفضلة كما قالوا يعني الإما العمد وإما فضلة فطبعا لازمنا مع النوع اللي, هي اللي هو المؤسس أو للتأسيس عندما نصل إلى الابواب نخرج من الجوازم ونخرج, نصل ونخرج إلى ما قيل في الجوازم ونصل إلى باب مرفوعات الأسماء بعد ذلك إن شاء الله سيكون الأمر هينا. لربما كل درس نذكر فيه بابا أو بابين ولربما أكثر من ذلك لماذا لكن الجوازم من الجوازم التي تجزم فعلين فيها كلام يحتاج الطالب إلى أن يحفظ الأمثلة وأن يحفظ الحقائق أن قلنا بأن الجوازم تنقسم إلى أقسام ثلاثة وأنها تنقسم هذه الجوازم إلى قسمين عند بعضهم بل هي تنقسم باعتبارات متنوعة. طارطا يقولون إنها تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعل واحدا وقسم يجزم فعله وطارطا يقولون لابد من زيادة قسم ثالث مختلف فيه المختلف فيه فمنهم من جعله جازما ومنهم من لم يجعله جازما. ثم ايضا هذا التي تجزم فعلين انواع أيضا أنواع منها ما يعمل بدون شرط ومنها ما يعمل بشرط ومنها ما هو ضرف زمان ومنها ما هو ضرف مكان ومنها ما هو كيف هو على حسب الحال ومنها ما هو شرط ومنها ما هو استفهام فإذا ذكرنا أبياتا تجمع هذه الأنواع كما قلنا أيضا بأن هناك ما يعمل بشرط تقدمي أو بشرط اتصالها اتصالنا بها كما قلنا أيضا إن هذا مجموع في أبيات وكتبت هذه الأبيات يسائلا عن أدوات الشرط فصغر ما أقول ففهم بسطي إن حرف بالاتفاق إذ مال للإيمان وعند غيره للأسماء تضم مهما ومن وما وكيف مجعلا اسميا غير ظروف المسجله وحيثما ان واين للمكان متى واين للزمان اذا في شعره لوقت تنسى اي لما تضاف تضاف حقا تحسب على حسب ما تضاف اليه ان اضف الى ظرف الزمان كانت ظرف زمان ان اضف الى ظرف مكان كانت ظرف مكان ويقولون ان إلى ماذا؟ إلى الحال كانت حالة هو نبدأ اليوم بأول ويقولون من أدوات الجوازم التي تجزم فعلين هو إن إن ولماذا نبدأ بها؟ هو هي الأصل وهي أم الباب كما يقولون أم الشيء أصله أصل الشيء فالسؤال ما أول الجوازم التي تجزم الفعلين عند النحات الجواب أول الجوازم هي إن هي إن إن بكسر الهمزة لماذا قلنا بكسر الهمزة احترازا من أن أن الناصبة وقد سبق أن ذكرنا على أن أن لها معاني والمستعمل منها أربعة وهي مجموعه في بيت مفرد من يذكرها منكم فسر بان وانصب وزد وخفف فيه فهذه اربعه فالتعريف هذا بيت سبق في النواصي تكون تفسيريا ذكرنا ضابطها وذكرنا بعض امثلتها تكون للتخفيف ذكرنا ايضا ضابطها وبذكر ذكرنا مثال تكون زائده ذكرنا ذلك تكون ناصبه تكون ناصبة. لكن المقصود الان إن إن بكسر الهمزه وهي اصل الباب ومعنى اصل الباب ام الباب أم الباب يعني معنى ان عليها المضاء بها يبدا فتقدموا على غيرها فتقدموا على غيرها ولذلك معظم من نظم الا اذا كان النظم اضطره الى ان يقدمها معظم من نظره يقدم دائما ايش ان بكسر الهمزه لماذا لانها ام الباب لانها اصل الجوازم التي تجزم فعله ومن يذكر مثالا منكم في ان وقد سبق ذكرنا بعض الامثله المثال قوله تعالى وان تعود نعود وان ام شرط جازم طبعا بنعلى السكون تعود في مضارع متزوم بايه وعلامه جزمه حذف النون لماذا حذفنا النون لانه من اسم اسم افعال أفعال الخمسة افعال الخمسه والواو ضمير جمع للذكور مبني على السكون في محل رفع فاعل هو من الخمسه التي تختص بالرفع فخمسة مختصة بالرفع ألف إثنين وواو الجمع هذا هو الشهيد م. أنا أكرر هذا البيت إن هذا البيت ينبغي يكون على طرف السيناتيكو واضح طيب نعد ما نعود ما موقع ونعود في الاعراب جواب الشرط, الشرط وجزاؤه قد سبق ان قلنا على ان الراجح يقال له الجزاء من باب ان الجواب لا يمكن ان يتم الا بالسؤال كما ان الجزاء لا يمكن ان يتم الا بالفعل, بالفعل والعمل اما يكون على كما قال ابو حيان فردوا اعتراض ابي حيان لانه قال وتسميه الجواب جزاء فيه نظر وقلنا سابقا وفي نظره نظر وفي نظره نظر واضح طيب إذا فهمنا إعراض الآل سيأتي إن شاء الله دعنا الآن من الخلاف القائم بين النحات هل الاداه وحدها هي التي اينه الجزم في الفعلين أم لا سيات الكلام على هذا الان عندنا الحديث حول الاداه الاولى ما هي ان إل. الى كم تنقص الان إل بكسر الهمزه الى كم تنقص ان إل تنقص الى ابسل والمستعمل منها اربعه انواع من يذكرني لي منكم هذه الانواع اولا نتكلم عن إن المكسورة بكسر الهمزة تأتي لمعاني أربعة بل أكثر من الأربعة لكن المشهور والمستعمل كم أربعة من يذكر هذه المعاني تأتي باختصار أن هناك من العلماء من جعل هذه المعاني وجمعها في أبيات ثلاث. قبل ان نذكر هذه المعاني هناك من جمعها في ابيات ثلاث فقال وان لاحظ وان بكسر الان وان على اربعه اقسام وان على أربعة اقسام وهذه تختص بالاحكام وان على اربعه اقسام وهذه تختص بالأحكام واضح؟ وإن على أربعة أقسام وهذه تختص بالأحكام شرطية وهي التي تؤثر شرطية وهي التي تؤثر فالآن بدأ يعود ولماذا قال؟ لكزوا معي جيدا قال شرطية وهي التي تؤثر لماذا قال؟ تؤصل ماذا يقصد إشارة إلى ماذا إلى أنها أم الباب بالنسبة لمن لباقي الأدوات ولعلى قال شرطية وهي التي تؤصل كذاك تخفيف التي تثقل كذاك تخفيف التي تثقل التخفيف عن المخففة من الثقيلة المشدده يعني المشدده فاذا الاولى الشرطيه والثانيه المخففه مما من الثقيله وزيد زائده وزيد فيما ان يقوم احمد وزيد فيما ان يقوم احمد ان يقوم لماذا قلنا ان يقوم على القول بانها زائده ان يقوم ولكن اذا اردنا ان نعرف نقول ان يقوم وزيد فيما ان يقوم احمد والنفي قد اتى وربي احمد وربي احمد هذه ابيات ثلاثه ذكرت لنا ان شرطيه وان المخففه من الثقلة والزائده وماذا اخر والنافي والنافي هذه المستعمل كثيرا واغفل للاستفهاميه اغفل كذلك الاستفهامي والنفي تلد والا النفي ولشرط عهد كذلك التخفيف من التثقيل أو من الثقيل زائدة ايضا فحقق قيل مخفف من الثقيل زائد يعني بعضهم ذكر أبيات أخرى فالشاهد إما أن نقول أربعة إما أن نقول خمسة بزيادة الاستفهاميه لكن المستعمل ما يرى؟ مستعمل أربعة يعني هذه المعروف والمستعمله كثيرا عند النحة إذن الشاهد عندنا من هذه الأنواع إيه؟ الشطي ان الشرطية. ماذا تعمل إن شطي تجزم الاول وتنصيب الثاني الان قولوا تجزم الاول وتجزم الثاني عفوا وتجزم الثاني ليش سياتي ماذا قيل هل الاداه وحدها هي التي تجزم هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح ان هي التي تجزم وحده وهناك اقوال اخرى يعني هي أقوال من ثلاث فاذا ان الشرطيه دعنا من الدخول في التفاصيل فيها لانها لا يحتاج الى وقت ان الحروف هناك من اعتنى بها فما اذا رجعتم الى مثلا الى همع الهوامع تجد ان كل حرف يتكلم عليه ويذكر ما عليه وما له من من المعاني ويذكر ما له من التقسيمات وهناك أيضا يعني مثل كتاب قواعد إعراب نظم قواعد إعراب كذلك يذكر معاني الحروف, معاني الحروف. وهناك أيضا السيوطي في كتابه القيم في سبع مجلدات أيضا يذكر معاني الحروف وغيره من من يعتني باللغة العربية يذكرون الحروف يذكرون الحروف ولكن نحن هنا ينبغي ان نفهم الحرف في هذا الباب مثلا إيه؟ نعرف تقسيمات العلماء فيه ولكن ما المقصود به هنا هنا حرف شرط جازي حرف شرط جازي وهو ام الباب واصل له. هذه الاداه الاولى واضح الاداه الثانيه لعله لعل سيكون التوسع ان شاء الله في المرحله الثانيه إذا كنا من الالحاد الحياة الثانيه بعد إن من خذوا من من الشرطيه الأدات الثانية من الشرطيه لاحظوا واركزوا معي من الشرطية قد يقول قائل لماذا قلتم من الشرطية لماذا قيدناها بكونها شرطية لأن من الشرطية هي المقصوده هنا اما باقي اقسامها هل هي مراده هنا او غير مراده غير مراده هنا غير مرادة هنا من يذكر لنا إلى كم تنقسم من من يذكر لنا الى كم تنقسم من وما هو المراد من هذا التقسيم او ما هي المراده منها وهي من المراده منها من الشرطيه الى كم تنقسم من الشرطيه او من من حيث يا اليكم تنقسم تنقسم من الى اقسام كثيره إلى أقسام كثيرة من يذكر لنا بعض هذه الاقسام بعضها فقط شرط ان تكون مستعمله ها ان تكون استفهاميه صحيح ما اخر موصوله كما ذكرت عصمه ما اخر نكره موصوفه ما اخر شرطيه وغيرها وهذه طبعا كما يقولون تطلب من المطورات انما المقصود في هذا الباب من الشرطية من الشرطية هل هناك من جمع هذه المعاني التي ذكرتم في أبيات منظومة ليسهل حفظها الجواب نعم هناك من جمع هذه المعاني ايش هي المعاني التي ذكرتم الشرطية والاستفهامية والموصولة والناكرة الموصوفه نكره الموصوفه ولذلك بيت ونصف جمعوا هذه المعاني في بيت ونصف ما هو هذا البيت ومن للاستفهام لفظ وارد ومن للاستفهام لفظ وارد نكره موصوفه شرطيه نكره نكرة موصولة شرطية موص شرطية تن... نكرة موصوفة شرطية نكرة موصوفة شرطية لعل هناك لعل هناك بيت الآخر نسيته لكن المهم هذه المعاني مجموعة لكن هناك شطر البيت لعل أتذكره وأذكره لكم قل البيت ومن للاستفهام لفظ وارد قل ماذا اخر نكره موصوفه شرطيه موصوله اقسامها مرعيه لاحظتم ومن للاستفهام لفظ وارد نكره موصوفه شرطيه موصوله اقسامها مرعيه ما هو مثال من الشرطيه من يذكر منكم مثال من الشرطية؟ انت من يعمل سوء المثال من يعمل سوء يجزبي هل من معالي الشرطية من يعمل سوء واضح كذلك قبل أن نذكر المثال هل هناك من جمعة كل معاني من أودعكم من هذا خليه وخليه لأن بعضهم أوصلها إلى معاني كثيرة ويكفينا هذا من الشرطية من الشرطية من يعمل سوءا يجزبي طبعا ذكرتم الآية من يقوم باعرابها من يعمل سوءا يجزبي من اسمه شرط جازم, جازم يجزمه فعلين يدي على السكون مبني على السكون في محل إيش؟ في محل رفع. في محل رفع لماذا؟ مبتدأ. هو مبتدأ. لاحظتم؟ الفعل هذه الأدوات. الفعل كما سيأتي إن شاء الله. إن كان لازما فالأدب تعرب مبتدأاً. وين كان متعديا ولم يشتغل ولم يشتغل فتعرب إيش؟ تعرب مفعولا به اما اذا اشتغل فله حكم اخر كما سياتي ان شاء الله يعني بان نصب مفعول عنده مفعوله فهنا ماذا نقول من مبتدا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفعي لماذا لانه مبتدا يعمل اتم الاعراب يعمل فعل الشرط مجزم بمن وعلامه تجزمه السكون في اخره انه صحيح لاخي من يعمل واين الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو هو ديرو هو سوى ان موقعه في الاعراب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الفتحه الظاهره في اخره يجزم جزاء الشرط جواب الشرط جواب الشرط كلمه مبني على السكون هنا نطلب ايش يجزم مبني ولا مجزوم لانه معرب ولكن نقول هو فعل مبني للمجهول يجزى فعل مضارع مبني للمجهول وهو مجزوم وليس مبني مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف حرف العين بماذا جزم الان نقول بالاداه من حذف حرف الاء لماذا لانه معتل الاخر والفعل إذا كان معتنل الاخر ودخل عليه جازم يجزمه بماذا بحذف الأدات. وأين نائبه نائب الفاعل هو نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ش مستتر جواز تقديره هو تقديره هو إذا ماذا تسمع من الشرطي عندنا أيضا ماذا مرامن ما ها الجمله ما تكون في محل رفعين خبر صحيح الشاهد عندنا في من تجزئ فعله الان بقيت لنا الاداه الثالثه ما هي الاداه الثالثه ما الشرطيه هذه ما تنقسم باعتبارات متنوعه ولكن خذوا تقسيما واحدا من تلك التقسيمات ما هو هذا التقسيم نقول تنقسم ما الى قسمين تنقسم ما الى قسمين القسم الاول ان تكون اسما القسم الثاني ان تكون حرفا واضح افهم هذا فهل الكلام على ما طويل جدا تقال المحامل ما عشر فإن رمت حصرها فحافل على بيت عتيق تجمل المهم ذكروا لها معاني كثيرة فنحن نقول تنقسم ما إلى قسمين القسم الأول ما هو أن تكون اسما والقسم الثاني أن تكون حف طيب إذا كانت اسما فما هي أوجه ما إذا كانت اسميه أو كم يأوجونا إذا كانت إسمية؟ كم يأوجونا إذا كانت اسميه الجواب اوجهها سبعة. اوجهها سبعة. طبعا لأن كما قلت بأنها تنقسم باعتبارات متنوعة ونحاول أن نذكر المستعمل ونغفل ال الذي استعمل قليلا لأن المرحلة تقتضي ذلك فإذا ما هي أوجه ما الإسمية الجواب أوجهها كم سبعة ما هو الوجه الأول لما إذا كانت إسمية الوجه الأول ان تكون معرفة تامة لا تحتاج إلى شيء هذا الوجه الأول أن تكون معرفة تامة لا تحتاج إلى شيء فهموا هذا جيدا ها شنو هو الوجه الأول تكون أن تكون معرفة تامة لا تحتاج إلى شيء هذا الوجه الوجه الأول يلقي إلا كم ينقص؟ الجواب ينقسم الى قسمين الوجه الاول ما هو الوجه الاول ان تكون معرفه تامه لا تحتاج الى شيء هذا الوجه ينقسم الى قسمين اما ان تكون عامة هذا قسم واما ان تكون خاصه هذا قسم وعليه فان قيل لك ما هو اول اوجه التي ذكر النحات لما إذا كانت إسمية قل لهم الوجه الأول أن تكون معرفة تامة لا تحتاج إلى شيء ثم هذا الوجه إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون عامة القسم الثاني أن تكون خاصة طيب ما هو ضابط العامة؟ ولا دائما اوصيكم بماذا؟ بحفظ الضوابط وبفهم الحقائق فحتى تفرق بين العامة والخاصه اضبط الضابط ما هو ضابط العامة واضح سؤال ما هو ضابط العامة العامة هي التي يتقدمها اسم هذا هو ضابطها العامة هي التي يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له في المال. أكتبها الضابط أعيد هي التي يتقدمها اسم هي التي يتقدمها اسم تكون تكون هي وآملها صفة صفة له في ماذا في المعنى الآن حاولوا أن تفهم الضابط وأن تسجلوه نعم وبعد ذلك نذكر إيش نذكر الأنفذة بعد ذلك نذكر الأنفذة ما ضابط العامة قلنا هي أن تكون هي التي يتقدمها السمول تكون هي وعاملها, تكون هي وعاملها صفة, صفة له في المعنى له في المعنى واضح هذا, هذا لمن هذا للعامة هذا ضابط العام حتى كما يقولون بالمثال يتضح المقال ما, ما هو مثال العامة ما هو مثال العامة الجواب مثال عام في قوله تعالى ان إل تبد الصدقات فنعم ما هي ان إل تبد الصدقات فنعم هذا مثال عام أن يتقدمها اسم الاسم؟ ان اول اسم صدقات أن يتقدم اسم تكون هي وعاملها هي من؟ ما؟ وعاملها ما هو؟ نعمة صفة له في المعنى صفة لمن؟ للاسم السابق للاسم السابق واضح؟ الضابط مفهوم؟ هل عندكم فيه اشكال ضابط العامه التي يتقدم اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى المثال قوله تعالى إن تبدو الصدقات فلعماه أن يحاول تأخذ ضابط وتذكر المثال وانظرها الفائد أن يتقدم أسم أي اسم في الآية تقدم ما؟ الصدقات, الصدقات الصدقات إيه تبدو الصدقات؟ تكون هي وعاملها هي من؟ ما؟ عاملها؟ أي أين عاملها؟ نعمة ماذا تقول؟ صفة له في المعنى صفة له في المعنى وارجع إلى تفسير وإلى إعراب القرآن تنظرون كيف قدر طيب هذا فيما يتعلق بضابط ايش العامه مع المثال ما هو ضابط الخاصه مع ماذا مع المثل طبعا ما هو ضابط الخاصه شنو ضابط الخاصه وضابط العامه لمن؟ هي ما التي تكون معرفه تامه لا تحتاج الى شيء وهي تنقسم الى ماذا الى عامه والى خاص والان لها ضابط ولا همزه ذكرنا ضابطها وهي التي يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له ايش في المعنى ومثالها ان تبدو الصدقات فلعماه الآن ما هو ضابط الخاصه ما هو ضابط الخاص؟ نفس الضابط لكن ركزوا في جيد هي التي يتقدم اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى ضحلتم هو الذي سبق ليس كذلك بلا بلا وتقدر من لفظ ذلك القسم المتقدم وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم إذا الضابط الذي ذكرنا للآمن هو نفسه ذكرناه لمن؟ للخاص لكن نضيف فقرة أخرى ما هي؟ وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم واضح؟ طيب ما هو مثال الخاصة حتى يتضح المثال المثال يقولون غسلته غسلا نعما غسلته غسلا نعما أو يقولون دققته دقا نعما واش معنى هذا هو نفسه ركزوا جيد دققته وغسلت أن يتقدم اسمه وهي تق... طبعا تقدم اسمه ها أين هو الاسم الذي تقدمه غسلا ركزوا جيدا أن يتقدم اسمه هل اسم الغسل تكون هي إيش هي ما وعاملها ما هو عاملها؟ نعمة صفة له في المعنى إذن يكون صفة في المعنى ولكن زدنا في ضابط الخاص ماذا زدنا وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم, المتقدم. يا أي الغسل اه دققته دققته دق نعما غسلته او غسلته غسلا نعما اي نعمه الغسل ونعمه الدق نعمه الغسل ونعمه الدق الذي زدنا وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم. تقدر من ذلك الاسم لفظ السابق المتقدم. واضح? هل فيه اشكال? هل عندكم اشكال? طيب. اذا فعينا الان ان تكون ماذا الثانية ان تكون معرفة تامة لا تحتاج إلى شيء لا تحتاج إلى شيء وقسمناها إلى قسمين عامه وخاصه وضابط العامة هي التي يتقدم اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى وذكرنا المثال ما هو قوله تعالى إن تبدو الصدقات فلإما هي وكذلك الخاصة ماذا قلنا؟ هي التي يتقدمها اسم تكون هي وعامل واصلة له في المعنى وتقدر من نفسي لاسمي المتقدم, المتقدم واضح? وما هو المثال الذي ذكرنا? غسلته غسلا نعمة دققته دق النعمة أي نعمة الغسل ونعمة الدق واضح? انتهينا لنا عليه ننتقل إلى الوجه الثالث ما هو الوجه الثالث وهو المراد هنا الوجه الثالث. الثالث الوجه الثالث كم وجه سبقنا؟ ذكرنا الاسم ذكرنا الاسمية أن تكون معرفة تامة لا خليه يعني من من كم لا يعني معنا سمعت او ذكرنا الرجل اول ما هو ما ان تكون معرفه تامه, تامة. ها هذا القسم الثاني الثاني ان تكون معرفه ناقصه الثاني ان تكون معرفه ناقصه يعني عكس الاولى الاولى ان تكون معرفه موصوفه كيف هي معرفه تامة معرفة معرفه تامه وهذه معرفة كيف هي ناقص. ناقصة الأولى معرفة تامة والثانية معرفة ناقصة وما هي المعرفة الناقصة ها نكزوا ان تكون معرفة ناقصة وهي الموصولة وما وجه نقصانها ما وجه نقصانها ما وجه نقصانها ولماذا قلنا إنها معرفه ناقصه انها تحتاج الى أحسن الموصوله لانها تحتاج الى صله وعائد لانها تحتاج الى صله وعائد ولذلك قلنا ان تكون معرفه ناقصه ووجه نقصانها انها موصوله والموصولات تحتاج الى صله وعائد ولذلك قال ابن مالك وكلها يلزم بعد وصله على ضمير لائق مشتمله معلوم ان اسم وصول يحتاج الى, إلى الصله حتى قال القائل وصله الموصول منه كالعاجز تاخيرها حتم وسبق لا يجوز يعني هذه المسائل الا مستثنى العلماء طبعا الحروف التي لا صله لها سبب الوصل ركزوا معي الاسماء الموصوله تحتاج الى ماذا الى صله ضروري لان كما قالوا المضاف والمضاف اليه كشيء واحد الفعل الفاعل كشيء واحد المبتدا والخبر كشيء واحد الصفه والموصوف كشيء واحد الجر والمجرور كشيء واحد الصله والموصول كشيء واحد الحال وصاحب وصاحبه كشيء واحد التمييز المميز كشيء واحد واضح؟ هذه الاشياء التي تكون كشيء واحد البذل والمدمينة كشيء واحد واضح؟ فلذلك ماذا قلنا؟ قلنا أن تكون معرفة ناقصة أن تكون معرفة ناقصة لان اسمها موصول من المعارف فمضمر أعرف أثم العالم اسم إشارة وموصول وموصول موتى وذو اداه الى اخر. الشاهد عندنا الموصل. الموصل من المعارف. ها? بنيا لكوني اشمع حفظ المعنى. كالشراعي الوضعي في اسمي تناول والمعنوي في متى وفي هنا وكاليارة عن الفعل بلا تأثرين وكافتقار الموصلة. لانها تفتقر الى صنة الموصل. واضح الشاهد ان القسم الثاني ثاني قطومي. القسم الثاني معرفة ناكلة. ناقصة معرفة ناقصة عفواً معرفة ناقصة. لماذا قلنا ناقصة؟ موصول. نعمة موصول. تحتاج الى ماذا؟ إلى صلة المفع. من يذكر مثالا حبذا لو يكون من القرآن. حبذا لو يكون مثال من القرآن. ما عند الله خير من الله ومن التجاره هذا قال ما قل ما عند الله ما هذه هذه هذه موصوله ها هذه معرفه ناقصه لانها موصوله قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره واضح الأمثلة كثيره خذوا هذا المثال طيب ننتقل إلى الثالثة لأنها حتى لا نبعد نجعة لا نتوسع مع كل مثال ما؟ الثالث الوجوه الثالث ما هو أن تكون شرطية أن تكون شرطية ها المثال الثالث أن تكون شرطية المثال الثالث أن تكون شرطية واضح ها أن تكون شرطية وهي المقصودة الله عز وجل يقول ما هو المثال أذكر المثال من القرآن فما استقاموا لكم فاستقيموا له فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الفآل رابط على قولي رابط به الشرط الجواب لا احتقلوا الفاء في الجواب قل الربط ولا تقول فيها جواب شرطي ما قال الله عز وجل فاستق... فما استقاموا لكم فاستقيموا له فاستقيموا هل هو الشيء. إذن كيف هي شرقي. الوجه الرابع أن تكون استفهامية ما تكون استفهامية أذكر مثال في القرآن ها من يذكر منكم مثالا لكن في شرط أذكره من القرآن ها يا اجتهد ما هو المثال اقرا قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى منافع اخرى تعلمون من لطائف هذا الايه ان القذافي صلى أن يكون في النار مع قرنائه قلفه الله في جنة كان يقول بأن موسى لم يكن مؤدبا كان فيه قلة أدب ثم يقول يستدرك ويقول وكيف لا فقد رباه في العرض وكيف يكون مؤدبا قال له كيف قال ان الله لما سأله وما تلك بيمينك يا موسى كان من الثقلة قال هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها يعني منافع مآرب اخرى مع ان الجواب كان يقتضي ان يقول عصاي فقط هذا لجهله لا يعلم ما يسمى عنده بالجواب الحكيم انما المذموم لو سئل سؤالا واجاب بماذا بالحيده أو أجاب بسؤال اخر لا يطابق السؤال الجواب لا يطابق السؤال فلذلك كان يفسر القران تعلمون القذافي كان يفسر القران كان يقول الى السماء ونشقت الى السماء انشقت الى السماء انفطرت السماء انفطرت والشمس وضها والشمس وضها فسموا الاخوة تفسيره ايصط تفاسير لسيد الحمير ايصط تفاسير لسيد ما الحمير ما احترامتنا للحمير فالشاهد عندنا ان الايه فيها وما وما تلك بيمينك يا موسى طيب ماذا ذكرنا هذه نكته دعونا نسال وما ما حكم ما الاستفهاميه اذا كانت مجروره بحرف جر ها او اذا كانت مجروره او قيدها الآن في هذا المرحلة بحرف جر ما هي اسم ما الاستفهاميه ها ما حكم ما لاستفهامية إذا كانت مجرورة بحرف جر؟ ماذا يجب في فيها؟ يجب في ما لاستفهامية إذا كانت مجرورة بحرف جر حذف ألف فيها حذف فيها هذا الاصل أن ما لاستفهامية إذا حذف عفوا إذا جر بحرف جر يجب حذف الفها طيب قد يقول قائل ما هو مثال ذلك نعم حسنت قل مالك من خطا نصل الصواب ما هو مثال من الاستفهاميه التي دخل عليها حرف جر عما يتساءل عما يتساءل عن النبأ العظيم ما هو مثال اخر من القران من يدخل منكم مثال اخر ما جرت بحرف و حذف الفها اخوكم ذكر عما يتساءل اخر ما بكم الله عز يقول فناظره بما يرجع المرسلون بما ما قلتش بما بما يرجع المرسلون فهنا مال استفهاميه جرت بماذا بحرف الجر وكان الحكم ايش؟ حذف كان الحكم حذف ألفها هذا حكم واضح عندكم طيب قد أجبت سؤال لماذا حدفنا الألف من ما الاستفهامية التي دخل عليها حرف ها؟ لماذا حدفنا أنتم قد تسألون وتحرجون لماذا حدفنا الألف من ما الاستفهامية التي دخل عليها حرف جر لماذا ها لماذا؟ هل هناك سبب؟ هل هناك تفريقة؟ ها؟ الجواب حدفنا الألفة فرقا بين ما الاستفهاميه وما الخبرية بين ما الاستفامية وخبرية ما إذا كانت خبرية وكانت مجهورة هل يحذف ألفها؟ الجواب لا لكن الاستفامية يحذف ألفها وانما ذكرت هذا عندما ذكرت هذه نكتة حول القذافي واضح؟ ها كم وجه ذكرنا الآن؟ أربعة ذكرنا أربعة اذا الآن الوجه الخامس صحيح؟ ما هو الوجه الخامس؟ من أوجه ما الإسمية الوجه الخامس أن تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفه أن تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفه أن تكون نكرة تامة غير محتاجه الى صفه طيب انا نسيت مساله قبل ان ننتقل الى الوجه الخامس لا بد أن نستدرك يعني بما اننا جعلنا هذا من الجواب الحكيم وذكرنا لكم انها اذا كانت مجروره يحذف اليفها ولماذا حذفت اليف قلنا للفرق بينما الاستفهاميه وما الخبريه عند سؤال اذا حذفت وعرضنا أن نقف ما الألف وعرضنا أن نقف كيف نقف ليم ها إذا عرضنا أن نقف كلكم مع الاستفامية دخل عليها حفوزة فناظره بما بم لما لم ولا لما ولا إيش ها بالسكون إذا كانت بالسكون ولم تكون لها مشكولة يظنون أنها حرف جزمي صحيح؟ طيب كيف نقف عليها؟ ها؟ نقف من الهات. ها السكت أن يقل ممالك؟ وما في الاستفهام ان جرت حذف الفها واولها الها انتقف لماذا لماذا لماذا ها السبت لي ها واضح فهمتوا السؤال لان نبات على هذا حتى لا ننسى هذه كلها مسائل زياده ماشي مشكل لكن جيدة ها حرف الجر إذا دخل على ما الاستفامية نحنف ألفها لماذا نحنف ألفها قلنا للفرق بينما بينما الاستفامية وما الخضرية وإذا أردنا أن نقف عليها كيف نقف؟ نقف بها السكت بها السكت وتذكرها للبيت لابن مالك وما في الاستفهام إن جرد حدف ألفها وأوليالها ان تقف طيب الآن دعونا نرجع إلى الوجه الخامس ما هو الوجه الخامس من أوجه ما لاستفامي أن تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة غير محتاجة إلى صفة عكسي السابقة طيب غير محتاجة إلى صفة تكون نكرة تامة وقد تكون نكرة ناقصه لكن الآن قل لي أن تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة في كم موضع تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة في كم موضع في ثلاثة مواضع في ثلاثا مواضع تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفر ثلاثة كم مواضع قلنا؟ مواضع ثلاثة أنا كنت رب أن أذكر أدوات الشرط وأمر عليها وأذكر فعل الشرط وجواب الشرط ولكن الإخوة قالوا لا بأس أنتقف معها لأنها يحتاجون مثل هذه المعاني في كتاب الله عز وجل فقلنا أن تكون نكره تامة ، غير محتاجة إلى صفة في كبه مرضي تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى في ثلاثة موادع من يذكر لي هذه الموادع الثلاثة؟ من يذكر هذه موادع الثلاثة؟ ألعب؟ لا آه من يذكر هذه الموادع الثلاثة؟, الثلاثة؟ ولربما. يفوز بجائزه يا كليه نولد ها مصطفى ها مصطفى مواضع ثلاثة اذا ذكرت لك جائزه قيمه ها طيب المواضع فعلا ثلاثه او قل المواضع المتفق عليها ثلاثه والمستعمله كثيرا ثلاثه حتى الاخوه في الغرفه من كان له جواب يعني يجيب لا باس هذا يكون ان شاء الله تواصل مع الجميع ها ما لا خط المواضيع ثلاثه اها الجواب الموضوع الاول ان تقع في باب نعمه وباسه الموضع الاول ان تقع في نعمه وباسه وبالمناسبه اذكر انني كنت خطيبا في طنجه وانا كنت صغيرا وانا ذاك يعني لعل عشرة سنه وكان واحد يعني ياتي الى الطلبه والمشايخ الذين يلقون دروس عنده في المسجد كان دائما يطرح الأسئلة التي يعجز بها طالب أو الشيخ أمرة قال لي ما هي نعمة وبئسة قلت له نعمة فعل مدحين وبئسة فعله ذنب قال ما فهمناش فانا قلت الجواب الذي يليق به وطبعا قلت نعمة هي الله يعمرها سبعة وبئسة هي الله يخليها سبعة فهمت فالشاهد الشيء, الشيء يذكر من نعمه تقع الاولى ان تقاعلنا جعلناها واحدا جعلنا موضعا واحدا والا عند التدقيق هناك من يجعله موضعين نعمه موضع وبئس موضع نعمه موضع وبئس موضع فاذا ان تكون نكره تامه غير محتاجه غير غير الى صفات لها كم موضع مواضع ثلاثه الموضع الاول الواقعه بعد نعمه و الواقعه بعد نعمه و بنصر اذكر المثال ما هو المثال قال الله عز وجل المثال السابق فنعماه تبدو الصدقات بنصر فنعماه نعمة نعمة نعماني نعمة ما صنعت نعمة شيئا شيء صنعته نعمة ما صنعت مايش مع النعمة ما صنعت نعمة شيئا شيء صنعته فإذا هي نجيرة ثامة غير محتاجة إلى شيء غير محتاجة إلى شيء واضح فتقول مثلا نعمه ما صنعت أو بئس ما صنعت فالتقدير يقول الله اعلم نعمه شيء شيء صنعته نعمه شيئا شيئا صنعته واضح ها؟ هذا الموضع الاول ما هو الموضع الاول الواقع بعد ليس نعمه و قدم المدح نعمه و آه. ونعيده ايضا في النكره نعمة التي تكون بمع... أن تكون نكرة الآن هي الصدقة لا نتكلم عن الصدقة إنما نتكلم على هي نعمل شيئا نتكلم الآن على ليس عن الصدقة واضح؟ ماذا هذا المثال سابق سبق له الثاني ما هو الموجه الثاني؟ أو الموجه الثاني؟ ان ارادوا المبالغه في الاكثار ركزي جيدا ان ارادوا المبالغه في الاكثار من فعل هذا الوجه الثاني سجله مالك تنظر اليه ان ارادوا المبالغه في الاكثار من فعل مثال ذلك اني مما ان افعل اني مما ان افعل يعني إني مخلوق من أمر هو فعل كذا وكذا هكذا يقول التقدير إني مما أن أفعل إيش معل إني مما أن أفعل يعني إذا أراد المبالغة والإكثار من فعل هذا أراد أن يبرهن بأنه يريد أن يكثر من الفعل ويبالغ فيه فيقول إني مما أن أفعل أشعر. أي إني مخلوق من أمر هو فعل كذا وكذا لماذا؟, لماذا هذا هذا قال علماء على سبيل المبالرة مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل ها إذن هذا هو الوجه الثاني الموضع الثاني. ان ارادوا المبالغة في الاكثار من فعل. ان ارادوا المبالغة في الاكثار من فعل. فتكونوا كيف تكون ما? نكرة موصوفة غير محتاجة الى ماذا? الى صفة. تكون نكرة تامة غير محتاجة, محتاجة. الى صفة. نكرة ها? تامه غير محتاجه الى صفه فلذلك قلنا اني مما اجت ان افعل كيف يعني اراد ماذا هذا قال هذا على سبيل إيش؟ على سبيل المبالغه والاكثار في العمل على سبيل المبالغه والاكثار في العمل واضح طيب ما هو المثال أو الوجه الثالث ذكرنا الوجه الثالث ذكر الوجه الأول ما هو بعد ذلك هو الوجه الثاني ما هو أراد. إذا أرادوا المبالغة والاكثار من الفعل الوجه الثالث التعجب التعجب ما أحسن زيدا ما كيف هي ما أحسن زيدا نكرا تعم هنا كيف أياما نكره تامه هل هي محتاجه الى موصوف الى صفه غير محتاجه الى صفه فاذا اذا وقعت ما في باب نعمه وبئس ووقعت في باب التعجر او وقعت في فعل يراد به المبالغه والاكثار منهم تكون ايضا نكره تامه غير او غيره غير محتاجه الى صفه في اشكال طيب الان كم الوجه الخامس الوجه الخامس والوجه السادس متأكدون عيد الاوجه الوجه الاول ما هو ان تكون معرفه تامة تامه لا تحتاجوا الى شيء الى شيء ان تكون معرفه ناقصه معرفه ناقصه ان تكون شرطيه شرطيه ان تكون استفهاميه, استفهامية. ان تكون غير محتاجه الى غير محتاجه الى صفه السادس انتم قلتم نعم السادس الان السادس السادس انتم قلتم الان السادس الخامس لا ها ها اذا الان السادس صحيح ما هو الوجه السادس من اوجه ما الوجه الجواب الوجه السادس هو ان تكون نكره كيف هي موصوفه أن تكون نكره موصوفه ها؟ الخامس كيف قلنا فيه أن تكون نكره تامه غير محتاجه الى صفه وهذه ما قلنا فيها ان تكون نكره موصوفة من يذكر مثال ما التي تكون نكلة موصوفة ها الأمثال كثيرة يذكرونها في كتب النحو مثلا مررت بما, بما معجب أو معجب لك معنى ما معنى هنا ما مع؟ هذه نكرة موصوفة، فيكون تقديري اذا قلنا بأنها نكرة موصوفة. مررت بشيء معجب، معجب لك، شيء، ها؟ بما معجب لك، إيش معنى ماشي كون أي شيء معجب، واضح؟ ها نعم. ومنه نعمة ما صنعت الناس يقولون وهذا يكتب كثيرا يقول نعمة ما صنعت نعمة ما صنعت هذه لاحظوا عندما يريد يذن يقول بئس ما صنعت وعندما يريد يمدح ماذا يقول نعمة ما صنعت هذه هذه ما كيف هي نكيرة موصوفة فكيف تكون التقدير نعم شيء صنعته بئس شيء صنعته ها كما قلنا في مررت بما معجب لك شيء معجب فاذا هذا نستعمله كثيرا في لغتنا لكن دون ان نتنبه هي لغه فصيحه بليغه نعمه ما صنعت اي نعمه شيء صنعته بئس ما صنعت بئس شيء صنعته ما هو الوجه السابع والاخير من اوجه ما الاسميه الجواب الوجه السابع ان تقع نكرة مصوفة بها نكرة قبلها أن تكون ما نكره موصوفه بها نكره قبلها اما لاحظ ركزوا اما للتحقيق واما للتعظيم واما للتنوير اما خليه نوع يعني هذا تعريف لا تجعله انواع كما البعض جعله انواع لكن اجعله أنتم داخل في, في الضابط وفي الوجه ان تقع ما نكره موصوفه بها نكره قبلها ان تقع ما نكره موصوفة بها نكر قبلها إما للتحقيق وإما للتعظيم وإما للتنويع ضروري من فهم هذا وإلا إذا لم تفهموا هذا الوجه لا يمكن أن تفهموا قوله تعالى مثلا ما برضت مثلا ما كيف تفهم مثلا ما هل اراد به التحقيق ام اراد به التعظيم ام اراد به التنوير اذا لا بد من فهم هذا أرى الاخوه يسمعون في الغرفه لأنني لا ارى الكتابه لأن الاخ يكتب لان كل ما اقوله يكتبه اعيد الوجز السابع والاخير ما هو الوجه السابق ان تقع ما نكره موصوفه بها نكره قبلها. قبلها لماذا اما للتحقير واما للتعظيم واما للتنويه نحو ما هو مثال من القران ما هو مثال من القران ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا مثلما، ما ها فأوحى إلى عبده ما ما مثلا ما ها خليكم من آية أوحى إلى عبده لكن مثلا ما لاحظوا انتقع ما خذوا الآية مثلا ما انتقع ما نكرةً موصوفة بها موصوفة بها نكرة, موصوفة بها نكرة ومثلا ومثلا كيف هو مثلا نكرة والبعضة نكرة ما إما أن يراد بها التحقيق وإما أن يراد بها التعظيم وإما أن يراد بها التنوية هذا ومن ذلك قول العرب هذا مثال استعمله طلبته نحن كثيرة يقول إذا رأى شخص شخصا لأمر ما جدع قصير أنفك لأمر ما لأمر ما شيء ما أمر ما جاء بك ها لأمر ما في رأسك لأمر ما قلت ما قلت لأمر ما أخطأت ضربته ضربا ما. ضربا ما لاحظتم؟ فإذا هذا الوجه لا يمكن أن تفهم الآية مثلا ما وان هذا، فإذن هي نكره ان تقع عفوا تقع ما نكره موصوفه بها ماذا مصور بها ماذا نكره قبلها لماذا اما للتحقير واما للتعظيم واما للتنوين ما هو المثال مثلا ما باوتا وما هو مثال العرب ذكرنا امثله كثيره يكفي قول او في قولهم لأمر ما جذع قصير انفه او قولهم ايضا ضربته ضربا ما ضربته ضربا ما هذا هو الوجه الاول من اوجه ما لاننا قلنا ما تنقسم الى كم الى قسمين اسميه وحرفية تكلمنا عن الاسميه واقسامها وضوابط كل قسم ضوابط كل قسم ها وضابط كل قسم الآن عندنا الوجه الثاني والضرب الثاني إذا كانت حرفية ما هي إذا كانت حرفية عندما تكون ما حرفية فما هي أوجوها أو كم هي أوجوها عندما تكون حرفيه كم أوجوها أو كم هي أوجوها الجواب أوجوها خمسة نطيم هذا فقط ها الجواب أوجوها كم قلنا خمسة الاسميه أوجوها كم سبعة هذا المستعمل اما لي أكثر والحرفية أوجوها كم خمسة ما هو الوجه الأول؟ من أوجه ما الحرفية الوجه الأول من أوجه ما الحرفية ان تكون نافية فتعمل في دخولها على الجمل الاسميه عمل ليس في لغة من في لغة كينجس <تصفيق> ياس <تصفيق> إذن فهموا الطبيب ما هو الضبط ان تكون نافيه فتعمل في دخولها على الجمل الإسميتي ماذا تعمل عمل ليس في لغه ما في لغه الحجاز علاش لغه الحجاز يعملونها واضح اذكروا الضابط ولكن يجب ان تكون هناك فتعمل في دخولها. افضل تكون هناك فتعمل من هناك افضل من تعمل؟ افضل من على الجمل من ماذا تعمل؟ من ليس, ليس في لغة من في لغة في لغة من هناك من هناك افضل من القرآن؟ ما من هناك افضل من هناك ما من تعمل عمل ليس أنت ماذا في الضابط يدقق في الضابط اقرأ الدام ارفع صوتك مين؟ ماي. ماي. ارفع صوتك. ما ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ماي. ودخلت على الجمل الاسميه عامله عملا عامل ليس في الوضع الجزيم عملت نحن لا نتكلم على ليس فقط استيقنوا نتكلم على ما ما ما عالله عمل ليس عمل ليس ترفع الاول وتنصب الثاني الثاني ما هذا؟ بشرة ما هذا؟ بشرة ما؟ نافية ماذا نقولون؟ في المنجاة نافية حجازية تعمل عمل ها عمل ليسا ذا اسم إشارة بنعي السكون في محل رفع خا؟ أين خبوة؟ بشرة منصوب كأنك قلت كأنك اتيت اسم الخبو نعم؟ واضح تمام؟ طيب هذا الوجه الأول ما هو الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية ما هي الوجه الثاني أو ما هو الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية؟ الجواب الوجه الثاني من أوجه ما الحرفية أن تكون مصدرية كيف هي غير ضرسيّة الوجه الثاني أن تكون مصدرية غير ضرفية هذا الوجه الثاني ها؟ يسمع الإخوة يسمعون الوجه الثاني قلنا ما هو أن تكون مصدرية غير ضرفية ما هو مثال ذلك ما هو المثال إذا كانت مصدرية غير ضرفية إذا كانت مصدرية غير غرفية ما هو المثال المثال من القرآن طبعا ما هو مثال ذلك المثال قوله تعالى بما بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب هنا مصدرية وليس الضافية لأنها قد تكون مصدرية غرفية لكن هنا مصدرية بحتة ها؟ فيكون التقدير الله أعلم بنسيانهم إياه بنسيانهم إياه فما هنا كيف؟ نسالي غير غرفية مصدرية غير غرفية واضح؟ ما هو الوجه كم؟ كمانا؟ ما هو الوجه الثالث من أوجه ما الحفية ما هو الوجه الثالث من أوجه ما الحفية الجواب أن تكون مصدرية ضرفية عكس عكس الوجه الثاني الوجه الثاني قلنا مصدرية غير ضفية والمثال نسوا يوم الحساب أي بنسيانهم إياه بنسيانهم إياه والآن الوجه الثالث أن تكون مصدرية ضرفية ما هو مثال ذلك من القرآن أذكر مثال مثال ما الحرفية المصدرية الظرفيه ما دمت حيا ما دمت حيا ما دمت أي مدة فإذن هنا المكة يكون مصدرية ظرفيه نقدرها بمدة ما دمت حيا وبرا بوالدتك ما دمت هذه ايش هي مصدريه ظرفيه كم, كم وجه كم وجه هذا الوجه الثالث طيب الوجه الثالث كم وجه قلنا في هذه خمسه خمسه الوجه الثالث الوجه الثالث اوجه كم ذكرنا من الاوجه ما هو الوجه من ها؟ ما هو الوجه الرابع من الأوجه؟ ما الحافية؟ ها؟ الوجه الرابع من اوجه ما الحافية أن تكون كافه عن العمل؟ أنا أذكر لكم أن, إن البعض يعرف القول. قوله تعالى إنما جزاء إنما أو إنما من حيث هي في القرآن وفي غير القرآن كيف تعلمونها إنما ها إنما أداة حصن في قول ولكن هناك من يعلم ويقول إنما كافة ومكفوفة ها الآن هذا الوجه يحتاج منكم الى وقف واستيقاظ استيقظ اياك اعني وفهمي اجابة الان هذا الوجه كم هو شو الوجه الوجه الرابع ان تكون كافه عن العمل طيب اذا كانت كافه عن العمل هذا وس... هو وس... السؤال المهم إذا كانت كافة عن العمل، فأي عمل نقصد؟ عندما نقول كاف عن العمل، أي عمل نقصد؟ أو أي عمل نقصد؟ العمل الجوار. أي عمل يقصد أفضل؟ إذا كانت كافة عن العمل فأي عمل نقصد عندما نقول كافه عن العمل أي عمل نقصد أو أي عمل نقصد العمل الجوار أي عمل يقصد أفضل إذا كانت كافة عن العمل فأي عمل يقصدون الجواب يقصدون أوجها ثلاثة على الاصل ان تكون كافة عن العمل فما هو العمل الذي يقصدون يقصدون اوجها ثلاثة من يذكرني منكم الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة الوجه الأول من الأوجه الثلاثة أن تكون كافةً عن عمل الرفع أن تكون كافةً عن عمل الرفع كيف؟ ما هو مثال؟ لأن المثال سبحان الله يقرر الأشياء والأنثال ما شرعت إلا للتقريب والتفهيل والتوضيح والتفصيل والتطبيق طبعا البيانة ها؟ إذا كانت كافه ما هو مثال كونها كافه عن الأمر اسم الجواب ان تكون كافه عن عمل الرفع ان تكون كافة عن عمل الرفع طيب السؤال ما هو مثال كونها كافه عن عمل الرفع اعطيني مثال كون ما كفت عن عمل الرفع كفه العامل عن عمل رافع عند قدرة منعت العامل الفعل من من نعم من يذكر مثال ان تكون كافه عن عمل رافع أعطيني مثال مثال أول هذا الوجه الاول أعطيني مثل. مثال مثال أنثى الكثير أو ما يذكرون الامثله من القصائد الشعرية العربية سواء مطلقة. صددت اكتبوا للبيت صددت فاطولت الصدود وقلما صددت فاطولت الصدود وقلما هذا يقول لامراه صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم صددت فاطولت الصدود فقلما قل اشوال ما وذا قل فعل قل فعل ها فقلما هو فعل لكنه لم يفعلنا ما كفته على صددت فاطلت الصدود فقلما او قلما وصال على طول الصدود يدون اين الشيء من هذا البيت قلّم قلّم موتراف قلّم فعل ما كيف نعلم قلّم فعل ما وما كيف هي كافّ له عن طلب ايش عن طلب الفاعل اذا كافّ عن ماذا كافّ عن عمل الرفع كافّ عن عمل الرفع صددت ها فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم قد يقول قائل منكم يعني سواء من أنتم أو الإخوة في الغرف يقولون مثلا ولماذا لا يكون وصال في البيت هو فاعل قلما ها صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم ها للبيت هو ممكن ممكن لماذا صددت, صددت وقل وصال قلما يدوم وصال وصالنا الفعيل يدوم أحسنت. يعني الجواب ان يقال على ان وصال في البيت فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ما هو؟ يدوم. يدوم يدوم ها صددت فاطولت الصدود وقلما وصال أي يدوم وصال وصال على طول الصدود يدوم فيكون فاعلا بفعل محذوف والذي يدل عليه البيت هذا يفسره كما يقولون يفسره الفعل المذكور وهو يدوم طيب قال العلماء وهذا فائدة تنبغ لها كثير ما كنا نسمعه من الشيخ العيال رحمه الله يقول لم يكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثرة لم يكف ما إن شئتها قل لم تكف لم يكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر هذه فائدة مهمة يعني يحفظوها لها هذه من ثوائد دقائق التي كان يذكرها لنا الشيخ عيال رحمه الله واشكروا من علامكم رحمه الله تعالى وترحموا عليه آه. نعم لا يقول لم يكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر وزاد بعضهم المكرر والزائد المكرر والزائد المكرر الذي يكون للتوكيد ها كقولك درج درج وما من التوكيد لفظ يونياجي ها التوكيد لصي ماذا يقال له درج درج فيكون العمل للأول اما الثاني به بالتوكيد على أن كثير من العلماء قالوا لا عمل له إنما جئ للتوكيد فقط ها لم يكف من ما من الأفعال إلا قل وطال, وطال وكثرة وماذا زادوا زاد بعضهم المكرر, المكرر والزائد وكان يذكر لنا دائما بيتين وللاسف لنا كنا نحفظ <تصفيق> سجلوها وحفظوها وعصروا يفعلوا كما فعل أبو حامد غزالي أبو حامد غزالي يذكرون عليه انه كان سافر لطلب العلم وكان عنده تطبيقات على بعض الكتب وكان يركب حمارا لانه وقع له نقاش مع بعض الفرق وطعن فيها فهموا بقتله فنصحوا بعض شيوخه ان يخرج فخرج واذا بنصوص الطريق تعرضوا له اخذوا حماره ثم قال يا سلام حبار لكن هذه الكتب عمري وأنا أعلق أخذهم تعليقاتي قال تعليقات فقال رئيس اللصوص تعليقات وتزعم انك عندك تعليقات علمية لو كانت لكانت في صدرك فمن حينها نظر على نفسه أن أي حاجة يسمعها يحفظ يعني يضطرون طبعاً لومن يحفظه متى احتاجه وجده فإذا حصل ما في السطر وليس في السطر يحتاج الإنسان أن يكتب لأن الحفظ خوان كما يقولون وكقوله ما حفظ فر وما كتب قر هذه ما تسمعوش هذه وتخلو قر قرر أن يبقى قابرة في الورقة لا يحفظ ولا يمحى ها يعني إذا كما يقول المهاربات يقولوا الكلام إذا ضار بين اثنين شاع والعلم إذا لم يقيد ضاع ها الكلام إذا ضار بين اثنين شاع والعلم إذا لم يقيد ضاع على كله شاهد عندنا كنا نسمع منه بيتين وهي فعل بغير فاعل فلتعلم فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقل ما وطال ما فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقل ما وطال ما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكره انا اظن هذين البيتين كتبتموها كتبتموه, كتبتموه عده مرات ها فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكره إذن هذا الوجه الأول الذي تقفه مع العامل, العامل ما هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة ان قلنا كم وجه قلنا ثلاثة هذا المشهور طبعا ما هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة الجواب أن تكون كافه عن عمل النصب والرف أن تكون كافه عن عمل الرفع والنصر أو العكس أن تكون كافة عن عمل النصر والرفع وذلك مع من؟ مع إن الجواب مع إن وأخواتها الجواب مع إن وأخواتها إذا الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة أن تكون كافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها ما هو مثال كونها كافة عن عمل النصب والرفع؟ المثال كما أقول لكم دائما الأفضل أن يكون من القرآن قوله تعالى إنما الله إله اله إنما الله إله اله فإنما اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله عن عمل عن عملها اله في اله اله اله اله اله اله اله اله اله ثاني وهل يجوز ان يبقى عملها مع انه واخواتها هل يجوز وهل فهموا هل يجوز يعني ربما تدخل عليه ها يكون متصل بما ولا تكفه عن العمل، يمكن ولا ما يمكن ها يمكن ولا ما يمكن هل يجوز ممكن ولا لا ممكن ممكن كيف ابن مالك يقول ووصل ما به الحروف مبطل اعمالها فقد يبقى العمل ها ووصل ما به الحروف مبطل انها اخواتها مبطل ماذا اعمالها فقد يبقى العمل قد تدخل عليه ولكن يبقى العمل واضح؟ هذا الوجه الوجه الثاني أو الثالث؟ الثاني ساني. ما هو الوجه الثالث؟ من الأوجه الثلاثة التي تكف عن عمل الوجه الثالث أن تكون كافه عن عمل ماذا؟ عن عمل الجر أن تكون كافه عن عمل الجر من يذكر مثال؟ لأن المثال سبحان الله يبين أكثر ومن القرآن المثال قوله تعالى قراءة ربما ربما يود الذين كفر ربما ها لذلك قال الملك وزيد بعد رب والكف كف وقد تليهما وجر لم يكف ما معنى هذا يعني ممكن تليهما ولكن يبقى الجر يبقى الجر ها واضح من يدكم منكم مثالا في كون ما زيدت بعد ربا وبقي عملها زيدت بعد ربا وبقي عملها لأن ابن مالك مالك وزيد بعد ربا والكافيفة كف وقد تريه ما وجر لم يكف ها من يدكم منكم لا ربما، نحن نتكلم عن ربما. قول الشاعر ربما ضربة بسيف سقيل بين بصرة وطعنه النجلاء. ربما ضربة. ربما ضربة. فهنا ربح حفظ جري متقي. وما زائل في غير القرآن في القرآن نقول صراط تأكيد تادب مع القرآن. لم تكف عن الم ها ضربه مشروع بربى هذا البيت كل طلبه النحو يحفظونه ما هو البيت ربما ضربه بسيف ثقيل بين بصرة وطعنه النجلاء فاين سؤال؟ السؤال اذن نرجع للاوجه الباقي كم الوجه الخامس ما هو الوجه الخامس من اوجه الحرف والوجه الاخير نعم ما هو الوجه الخامس؟, طيب الوجه الخامس ان شاء الله ولم ما هو الوجه الخامس من, أوجه الحرفية؟, ما هو الوجه الخامس من أوجه الحرفيه الوجه الخامس ان تكون زائده أن تكون زائده وطبعا هذا في غير القران اما هي وغيرها من حروف الزوائد ماذا نقول في القران صله وتاكيد وفي غير القران نقول زائده كل الحروف التي تكون زائده في القران نقول فيها ايش صله وتاكيد تادب مع القرآن وفي غير القران نقول زائد حفظ زائد ما كلام الله يعني اجمع الصحابه على انه لا يمكن ان يدخل في المصحف شيئا زائدا ولذلك نقول صله لو معن انما جاء به للتاكيد جاء به للتاكيد ها صله وتاكيد نعم وهل يمكن ان تزاد ما بعد من وعن وباء ويبقى العمل كما قلنا في ربا تقول على ذي هذا نغطي هل يمكن فهمتم السؤال هل يمكن أن تزاد ما بعد من وعن وباء بحرف الجر وهل يمكن أم لا يمكن يعني تزاد ما بعد حرف من وبعد حرف عن وبعد الباء ثم العمل يبقى يبقى جرها للاسم من تجر الاسم عن تجر الاسم الباء تجر الاسم مع ان فصلتها فصلت بينها فصلت وبين المجرور بين بالمجرور المجرور ما وبقي العمل فين سؤال كما يقول مالك وبعدا من وعن وباء زيدا ما هذا بيت مهم يحفظه إذا لم تكن لكم هم أن تحفظون الفية يحفظون لكن أبيات اللي كنا نكرمنه وبعدا من وعن وباء زيدا ما يعملها اكتبها بين قصي وبعدا من وعن وباء زيدا ما فلم تعق عمارين قد علما ها قل نعم وبعد من وعن وباء زيدنا فلم تعد عن آمال قد علم ما هو مثال زيادتها بعد من ها. ما هو مثال زيادتها بعد من ويبقى العمل بشرط ويبقى العمل ها قال الكلية ها من بعدها من زيدت ولكن لم تعقها عن العمل بقي عمله ها صبر هاي قد ها ما هو العمل مثال قولوا تعالى مثال قولوا تعالى مما خطيئاتهم مما خطئتهم الأصل مم ولكن ولكنك أدرى منك فما هنا صلة وتأكيد لو كانت في غير الطالق المزاح فلذلك ما تقول <تصفيق> من حرف جر ما صلة واضح صلة وتأكيد هذا ليس المن من ما خطيئاتهم، فما هنا صغه ما هنا صلاة؟ يعني زائدة في غير القرآن. يعني ممكن أن تقرا من خطيئتي أغرق بسبب خطيئاتهم أغرق. ما هو مثال زيادتها بعدا عن؟ لأن قلنا ابن مالك يقول، قلنا ابن مالك يقول. وبعدين وعن وباء زيدنا ذكرنا مثال من اعطوني مثال عن من اصحاب الجميع من اعفوا من ذكرنا مثال اعطوني عن قوله تعالى ها قل عما قليل عما قليل عن عن ما عن قليل فما هنا كأنه قال عن قليل فهي زائدة في القرآن وفي القرآن صلة وتأكيد أعطيني الباء هذا فهمتم هذا المثال فقط فبما رحمتي أي فبرحمتي فبرحمتي، لأنما في الآيات الثلاث صلة وتأكيد بالتوكيد صلة وتوكيد اذن هذه اوجه ماذا اوجه الخمسه التي ذكر العلماء الحف، فاقول ما الى كم تنقصي إلى, الى قسمين الى حفيه والى اسمية ثم الاسميه الى كم تنقصي الى سبعه اقسام ثم الحفيه الى كم الى خمسه اقسام لو رجعتم الى نظم قواعد الاعراب نظم قواعد الاعراب جمع هذه الاقسام معرفه ذات تمام ما قل وذات نقص ولشرط ما ها؟ فاقبلي, فاقبلي رجعوا إلى تجدون هذا معرفه ذات تمام ما قل وذات نقص ولشرط فقبل. نكره موصوفه تعجبوا نكره موصوفه تعجب نكرة فصف بها ما يطلب موصوره كذا للاستفهام واسما اتت في هذه الاقسام هذه اذا كانت اسميه او جنسه وان تكن حرفا فمصدريه ظرفيه وغير ظرفيه وزائده لا لعنه بدنه زائده نافيه وكافه عن رفع او نصب وجر كافه واضح هذه إذا رجعتم الى هذا الى نظم قواعد الاعراب هو الذي ذكر هذه الابيات والانواع التي ذكرنا نحن يعني سبعه زيدها في الاسميه وخمسه في الحرفيه معرفه ذات معرفة تمام وقول وذات نقص ولشرط فاقبل نكره موصوفه تعجب نكره فصب بها ما تطلب هل كلها اللي ندكوها الآن أسماء مصورة كذلك مستفامي واسما أتت في هذه الأقسام بقية أقسام 5 جمعة في بيتين وإن تكون حفل فمصدرية ظرفية وغير ظرفية ضرفي ثم قال زائدة نافية وكافة عن أو نصب وجر كافة لأنها كفت مالا كفت عن الفاعل الرفيع وعن النصيبي وعن الجر وبقيت لنا الأداة الرابعة وهي من الشبتية ولعلنا نقف هنا أنا أولًا أنا متعب مريض ثانيا مصطفى كل مرة ينظر إليّ وأنا لم أنظر إلى الآن يعني ساعتين ساعة وإثنين وأربعين دقيقة فالله تعالى علم أحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتابع في الدرس القادم باذن الله السلام عليكم <تصفيق>